الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء رسولين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نبدأ في كتاب متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية تأليف لإمام يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة ستمائة وستة وسبعين فأنصحوا إخوتي وأبنائي بحفظ هذه الأحاديث حديث الأربعين النوويه، اثنين وأربعين حديث أنصحوا بحفظها فنبدأ بالحديث الأول وهو حديث الإخلاص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 وعمر بن الخطاب رضي الله عنه راوي هذا الحديث هو أول من لقب بأمير المؤمنين على العموم والذي كناه بأبي حفص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى فيه من الشدة والحفص لغة الأسد ولقبه أيضا بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل فهو أول من هاجر ب... فهو أول من هجر للإسلام فهو أول من جهر بالإسلام وأيده الله به أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب كان الناس يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم في ابن الأرقم خفية وعمر منذ أن أسلم جهر بإسلامه وأيده به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصادق المصدوق لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام لأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمر بن حشاب أبو جهل فأراد الله عز وجل أن يكون الخير لعمر بن الخطاب فأسلم فأعز الله به الإسلام وسبب إسلامه أنه لما بلغه إسلام أخته فاطمة وزوجها سعد بن زيد قصدهما ليعاقبهما فقرأت عليه أخته شيئا من القرآن فأسلم منذ أن قرأت عليه قتب الله عز وجل الإسلام في قلبه فأحب القرآن فأسلم أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولقد كبر المسلمون فرحا بإسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بأن الله تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه وأن الشيطان يفر منه وهو أفل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأجمع على كثرة علمه وشدة ذكائه وزهده وتواضعه ورفقه بالمسلمين واهتمامه بمصالحهم ومناقبهم رضي الله عنه كثر وكثرت ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة وتسعة وثلاثون وتسعة وثلاثون حديثا وعاش ثلاثا وستين سنة ومات شهيدا بطعنة من أبي لؤلؤة المجوسي، ودفن في الحجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال وفي هذا الكلام المختصر لفتة نظر وذلك, وذلك لما ذكر الشارح عن عمر رضي الله عنه من رفقه بالناس أو بالمسلمين واهتمامه بمصالحهم وكثرة علمه في كل هذا رد في كل هذا رد على أولئك الذين يطعنون فيه بالشدة والقسوة والظلم وكذلك ما يستدل به بعض المفتونين في هذا العصر من عدل عمر رضي الله عنه وحزمه على ما يقومون به من فتن وخروج على الدولة ويزعمون أنهم يقتدون بعمر في حزمه وشدته عمر كان حازما شديدا على أهل الكفر والمنافقين وعلى المخالفين لدين الإسلام أما على الصحابة وأهل الإسلام فكان رقيقا رحيما بهم يسعى في مصالحهم أما هؤلاء فيتخذون شدة عمر فيما يذهبون إليه من الخروج وفيما يقلبونه من أموال الدنيا لا لنشر الإسلام أبدا هذه نبذة يسيرة عن عمر رضي الله عنه أما الحديث فهذا من جوامع كلمه كلمه هي رضي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد بين في هذا الحديث أن جميع الأعمال التي تتقرب بها إلى الله من الصلاة والصيام والزكاة البر الوالدين والصدقات وق الجهاد وغير ذلك كلما تتقرب إلى الله عز وجل لا بد أن يكون هناك أصلا له وهو النية الصادقة الحسنة فلذلك قال إنما الأعمال جميع الأعمال القولية والاعتقادية والعملية الذي تتقرب بها إلى الله جميع الأعمال لا, ت... لا بد أن تكون على نية صادقة صالحة لله عز وجل فهذا مدار القبول للعمل فإذا كانت النية صالحة قبل العمل وإذا كانت النية فاسدة رد هذا العمل لأن الأصل في قبول الأعمال أمرين شرطين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فقد تنوي غير النيات صالحة فتعطى على قدرها فإن كانت حسنة قبل عملك وأعطيت حسنة وإن كانت مية فاسدة عاملك الله بها فالجزاء من جنس العمل ومثل لهذا بذلك الرجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بذلك الرجل الذي هاجر من مكة إلى المدينة لا يقصد هجرة يتعبد الله عز وجل بها وإنما قصد امرأة يريد أن تزوجها فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهكذا العمل من كان عمله لله ورسوله اتباع أمر الله وإخلاص لله واتباع لرسول الله كان عمله صالحا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينقعها فذلك فساد قصده فذلك فساد قصده فقال فهجرته إلى ما هاجر وكلا إلى عمله لأنه لم يكن خالصا لله الزوجه إذا فلا بد لك في الأعمال من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وطلب العلم والصدقات وبر الوالدين لا بد لك من النية الصالحة والقصد الحسن أن يكون لله حسن. فهنا مدار القبول للعمل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك درج أهل العلم كثير منهم على أن يبدأ تآليفه بهذا الحديث تذكيرا منهم لأنفسهم بإخلاص العمل لله عز وجل فأكبر أهل العلم يبدأ تأليفه في الأحاديث وغيرها من أبواب الزق إنما الأعمال ولذلك ليكون العمل خاصة لله الحديث الثاني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 قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وهذا الحديث الطويل هو مدار ما نحن نتكلم به فيه بهذا الكتاب وهذا حديث جبريل نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن الإسلام سأله عن الإيمان سأله عن الإحسان سأله عن الساعة وقيام الساعة فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحي إليه بما أوحي إليه وذلك أيها الأحبة أن هذا الحديث فيه مدار تقرير أركان الإسلام الخمسة وفيه تقرير أركان الإيمان الستة وسيأتي بيانها هنا وفيه أيضا الإخبار عن أمارات الساعة وفيه أيضا الإخبار بأن جبريل نزل لماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم دينه فهذا دليل أن العلم علم الكتاب والسنة وحي، وما عداه فهو من الخرافات التي لا بد للأمة أن تبتعد عنها، وفيه أيضا من الآداب في طلب العلم ما سيأتي إن شاء الله. في بيانه في هذا الكتاب أيضا وهو كتاب نبذه في الأعقيدة أو نبذه نبذه العقيدة الإسلامية سيأتي معه. فأنصح الطلاب إخوتي وأبنائي بحفظ هذه الأربعين النووية. للأمور الأول لأن هذه الأحاديث منتقاة. لي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها يدور عليه الإسلام ككل عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. هذا أمر. الأمر الآخر عندما تحفظ هذه الأحاديث تدرب حفظك. نبدأ بالأحاديث. فتدرب حفظك لأن تحفظ أكثر فكلما أرادت نفسك أعطيتها ولذلك الحفظ لحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي كذا وإنما يأتي بالدربة شيئا فشيئا يقول بعض أهل العلم انظر إلى حالك لو وفقت في كل يوم حفظت حديث في كل يوم حفظت حديث فكم في الشنة 360 حديث فكم في السنتين فكم في ثلاث فكم في أربع إلا وأنت تأتي على الصحيح. في سنوات قليلة، مجرد حديث واحد في اليوم، لأن بعض الأحاديث لا يتجاوز الصدر الواحد. وحرص في حفظ الحديث على حفظ الراوي والصحابي. هكذا أهل العلم يقولون. Kita s'al Allah 'azza wa jalla اي yuwaffiqna wa iyyakum lil Kemudian kita akan mempelajari Al-Arba'in al nawawiyah yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Nawawi Yang wafat pada tahun 676 Hijriah Dan insyaAllah kita akan Mempelajari pada malam hari ini Dua hadis Hadis yang pertama adalah tentang Masalah Al-Ikhlas Al-Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-a'amalu bin niyyah Sesungguhnya amalan-amalan amalan-amalan itu bergantung kepada niat Wa inna maliqul limri in manawa dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa mankan adhijaratuh ilallah wa rasulih, wahijjaratuh ilallah wa rasulih. Maka barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa mankan adhijaratuh lidunya yusibuhah, awi muratin yang kihuhah hijratuhu ila ma dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin ia dapatkan atau kepada seorang wanita yang hendak ia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, brawi hadis ini orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin secara umum dan yang memberi kunyah beliau dengan Abu Hasyim adalah Nabi saw. Ketika Nabi SAW Melihat Sikap keras yang ada pada dirinya Dan Al-Hafas Secara bahasa Adalah Al-Asad Iaitu Singa Beliau Juga digelari oleh Nabi SAW Dengan Al-Farub Karena beliau Membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Umar bin al-Khattab. Juga orang yang pertama kali. Menampakkan keislaman. Menampakkan islah. Dan dengannya. Allah telah menguatkan. dakwah al-Sadiq al-Mazdu. Ketika Rasulullah s.a.w. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahad bir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang paling kau cintai, Umar ibn Al-Khattab atau Amr ibn Hisham... yaitu Abu Jahal. Dan sebab keislaman Umar adalah ketika sampai berita kepada beliau. Tentang keislaman saudara perempuannya. yaitu Fatima. Dan suaminya. Sa'ad Ibn Zaid. Maka Umar mendatangi keduanya. Untuk menghukum keduanya. Lalu saudara perempuannya. Membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian Umar pun masuk Islam dan kaum muslimin sangat besar kegembiraan mereka dengan masuknya Umar ke dalam Islam dan Nabi SAW telah memberikan kabar gembira kepada Umar bahawa ia termasuk penghuni sorga dan ia juga telah memberikan kesaksian bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah menjadikan kebenaran itu melalui lisannya dan hatinya dan syaitan itu lari darinya dan ia merupakan sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mereka itu para ulama menyepakati banyaknya ilmu Umar dan besarnya kecerdasan beliau, sikap zuhudnya tawatunya, sikap lemah lembutnya kepada kaum muslimin dan perhatian beliau terhadap kemaslahatan kemaslahatan mereka. Dan Umar radhiyallahu an termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Beliau telah meriwayatkan 539 hadis dan beliau berusia 63 tahun, yaitu hidup selama 63 tahun dan beliau mati syahid setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. dan beliau dikuburkan di al hujrah di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa khilafah beliau berjalan selama 10 tahun 6 bulan dan 5 malam kemudian di dalam perkataan yang ringkas ini terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Ketika pencerah di sini telah menyebutkan dari Umar radhiyallahu an tentang sifat lemah lembutnya kepada kaum muslimin dan perhatian beliau terhadap kemaslahatan mereka serta banyaknya ilmu beliau, maka di dalam hal ini terdapat bantahan kepada mereka yang telah mencela Umar bin Al-Khattab dengan sifat kerasnya dan kedzaliman. Mereka mencela Umar dengan sifat tersebut. Demikian pula apa yang dijadikan dalil oleh mereka yang terjerumus di dalam fitnah di zaman ini di mana terkait dengan sifat adilnya Umar dan ketegasan beliau radhiyallahu anhu di mana mereka telah menjadikan hal itu Sebagai Hal Yang membuat mereka Untuk bersikap keras Dan memberontak kepada Negara Dengan menyatakan bahwa mereka Mengikuti jejaknya Umar Di dalam ketegasan Di dalam ketegasan Dan sikap keras beliau Ini Adalah tindakan yang tidak benar yang mereka lakukan. Dan hadis ini termasuk jawamiul kalil yaitu perkataan yang ringkas yang memiliki makna yang luas yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Bahwasanya Semua amalan Berupa sholat puasa, zakat Dan yang lainnya Haruslah Dilaksanakan dengan niat yang benar Innamal a'malu bin niat Sungguhnya amalan-amalan itu Bergantung kepada niat Jadi Amalan itu diterima Apabila niatnya benar Dan apabila Niatnya tidak benar atau rusak, maka amalan itu ditolak. Sebab syarat diterimanya amal itu ada dua, yaitu ikhlas kepada Allah Azza Wajalla dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haruslah hal ini diwujudkan di dalam amalan-amalan, yaitu niat yang baik. Di dalam semua ibadah, di dalam salat, puasa, zakat, menuntut ilmu dan bersedekah, semuanya harus dilaksanakan dengan niat yang benar. Oleh karena itu, para ulama memiliki kebiasaan mengawali karangan-karangan mereka dengan hadis ini dalam rangka mengingatkan manusia tentang masalah keikhlasan. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang kedua yaitu tentang bahwa Idul Islam An Umar radhiyallahu anhu ايضا qala dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata wayna mannahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za yawm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 Ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah SAW pada suatu hari. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang amat putih pakaiannya. Amat hitam rambutnya. Tidak terlihat pada dirinya. Bekas-bekas melakukan perjalanan. Dan tidak pula seorang pun dari kami mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Lalu ia sandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau dan ia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Waqal dan ia berkata, Ya Muhammad, akbir anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Waqal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Islam antasya ada Allah ilah illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah ka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Watqimassalah, watuqtiyazakah, watasuma ramadhan, wa tahjjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Qal sadaqta. Dia berkata, engkau benar wa ajibna lahu yas'aluhu kami merasa heran melihatnya dia bertanya kepada beliau dan membenarkannya qal kemudian ia berkata kembali fa akhbirni anil iman beritahu aku tentang iman qal maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab antu min rabbillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab kitabnya para rasulnya, dan hari akhir serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qal, "Tuadhta." Ia berkata, "Engkau benar." Qala, "Fa 'anil ihsan." Kemudian ia berkata, "Beritahu aku tentang ihsan." Qala, "Anta ta'budu Allah kaannaka tarahu, wa in lam innahu yaraak." Maka ia menjawab kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Dia melihatmu. Qal, kemudian dia berkata, "Fa'qbirni anisaa". Ah. Beritahu aku tentang hari kiamat. Qal, dia menjawab, "Mal anha bi'a'lama minas sa'il". orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala, Fa "Fa'qbirni an amaratiha". Kemudian dia berkata, Beritahu aku tentang tanda-tandanya. Wa antali dal amatu rabbatuh, wa antar al khufat al aurat al aalah ri'aa ashya yatawaluna fil bunyan. Kemudian beliau menjawab, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan kau melihat orang-orang yang tidak mengenakan alas kaki, yang tidak Berpakaian, orang-orang yang miskin, para penggembala kambing berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Tummantolaka, kemudian ia pergi ke lebisumalia, kemudian aku menunggu Dalam waktu yang lama. Tummakal, ia Omar ada dari Manisa'il, kemudian dia bertanya, wahai Umar tahu engkau siapa si penanya? Kultu Allah wassallu alam, maka aku menjawab. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Al, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainnau Jibril atau Komio Nlimo Sesungguhnya ia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diruwayatkan oleh Muslim. Hadis yang panjang ini." merupakan perkara yang kita bicarakan di dalam kitab ini yaitu kitab An-Nubazah turunnya Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangnya Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian metode Jibril di dalam mengajukan pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menyampaikan jawaban kepada Jibril. Suai dengan apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan di dalam hadis ini. Terdapat penetapan rukun-rukun Islam yang lima. Rukun-rukun iman yang enam. Dan juga di dalamnya terdapat pemberitahuan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan di dalamnya juga terdapat pemberitahuan bahwasanya Jibril datang untuk mengajari agama mereka. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah itu satu. Dan selainnya termasuk hurafat-hurafat. Keyakinan-keyakinan tidak benar. Dan di dalam hadis ini terdapat adab-adab di dalam menuntut ilmu yang akan dibicarakan di dalam kitab An-Nubzah. Maka saya menasehati para penuntut ilmu untuk menghafal al-arba'in An nawawiyah karena beberapa perkara. Di antaranya karena Hadis-hadis tersebut adalah hadis pilihan dari Jawami'ul Khalid. Dan banyak dari hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang berkisar padanya ajaran Islam dalam masalah atidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dan ketika engkau menghafal hadis-hadis ini, maka ia akan melatihmu untuk menghafal lebih banyak lagi. Oleh karena itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak langsung dihafalkan sekaligus melainkan ia dihafalkan sedikit demi sedikit. Apabila engkau berupaya menghafal setiap hari satu hadis, maka di dalam setahun engkau akan menghafal 360 hadis. Demikian pula. Nah, Dua tahun akan bertambah. Demikian pula ketika memasuki tahun ketiga dan seterusnya. Padahal di dalam sehari hanya satu hadis. Oleh karena itu bersemangatlah di dalam menghafal hadis-hadis ini. Dengan juga menghafal perawinya dan sahabat yang meriwayatkannya. Demikian dituntunkan oleh para ulama. Maka kita mohon kepada Allah Azza Wajalla. Semoga dia memberikan taufik kepada kita semua dan kalian semua. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Allah Ta'ala A'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.